وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا وَرُسُلٌ قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلٌ لَمْ نَقْصَصْهُمْ عَلَيْكَ وَتَلَمَّ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلٌ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَأَن لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجْجَةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ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 أبدا وكان ذلك على الله يسير يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فأمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض